بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وبالحق وان Allahu وبالحق Ho وقو انا برقنا قل إِنَّ الَّذِينَ la إذا يزل عليهم يخرون للقالت اليدا about و قرآنا فرقناه لتقرأه على ona guli <risa> hola صلاتك ولا خبری نزالی که تبیل <تصفح> الاتی که واند <تصفيق> وقول الحمد لله الذي لا يميت تسخر على دونه له شريك <تصفيق> لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك Allah was both Thank <laughs> you.